<تصفيق> إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سره بسلام سيئات عمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضيب لن تجد له والديا مرشدة أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمد رسول الله من سلك وبازر جنات النعيم ومن حاد عنه يمينا ويصار الرمي لك شحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد أبارك تعالى إبراهيم وعلى الإبراهيم في العالمين يا المجيد أما بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقولوا أنا كائنة للتوضيق الحكام من بلوق المرأة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام قلتني خلاف العلماء لحديث الشيخ صهر اختلف العلماء في الخارج النجس من غير السبيلين غير البول والغائط علماء كان كامي بيساء من غير السبيلين لغير ميز وذلك القيء وكرشانه والدم والصديد ونحوه هل خروجها خروج ينقض الوضوء أم لا؟ أنا لك أبزال الأوانة سنة إمام مالك إمامي الشافع رحمتك وانا سلبي إلى أن خروج هذه الأمر وعمتال لا ينقض الوضوء ولو كثر هولو شعن الإمام مالك إمامي الشافع الغن بهيث نوع عشي سوربي أكرمبي ذو الذهني قول اكثر الصحابه والتابعين سيذوربي صحابه تابعيك انا لم يثبت قط ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الوضوء من ذلك قد يقبس اظن ذو الذهني لو من النجازات من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت سخو يبي يترشان وبيت يان راس بيسه بلام بالمقابل تزنيجي ناش تاني أجزور يجي عبد الرحمن سعديش دلتن الصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها يتيان تزنيجي ناش تاني لأنه لم يلد دليل على نقض الوضوء بها والأصل بقاء الطهارة. كاتب دليل السنوات كوالس إشكاني دنيش. معناك كثيرون هيد العلماء أوينه كلب. أوينه سنه أو أبد. استدل هؤلاء بأدلة بلجنيسيا يك البراء الأصلية فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ولم يثبت عندهم شيء. أصل ويا من طهاريو بني حاشم. إلا دليلك بيتم اثر عكسي بروا دوام عدم صلاحية القياس هنا لأن العلة علة ليست واحدة لا تعني وين السبب كي؟ لو لما ده هو يبص بين كرشانوا وكميزنية تقياس وين السبب كي؟ ثمك العلة يعني يجنيها التي بيقول عوردر ناسي أوام لا عوردر ناسي سام يرون في ذلك أهزارا بلقي يا يقول لنا صلاة عمر بن الخطاب وجرعه يطغب دمان طبعا لماذا كان إمام عمر بن خطاب كان يشكر وأخوينيش درويش أخوينيش ليبروا لماذا كان في أغنبالي بردوام إمام عمر بن خطاب بردوام بردوام أه دوام عبد الله يقول إمام عمر يعصر الدم من عينه ويصلي ولم يتوضا أخوين للصراخان جاه، فاروا، تزوجي، تزوجت كلدو، تزوجي كشوفتها، ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم لنا محمد خروج هذه الأمور ينقض إلى كان كثيرة. إمام ولا يتي الى الذي خلف امام اعماد لا يذني ذشتني ولا يلقب اليسير منه الكمبولخ استدلوا استدلاله مسكين ياك بما رواه احمد الترمذي من علي بن ابي درداء صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا شيخ البعيديه صحيحه اه, أه. أه. ورجاله ثقات وأجاب الأولون بأن الفعل لا يدل على الوجوب أو فعل نابته ووأذب وغايته إنما يدل على مشروعية التأسيب بذلك. بلام أجلس توه درسته لرسانوي لرسانوي دتواني الدنيا شو شو ما. بوعني ذيك ما شغل بعاني لتمدي تصير كده أو يتمدي. إبان عمال جذريات كده. بلام ناتواني بري وعذب. بلام يجلس توه تدري شو يجوز لبرت بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. بس. الله حارس كل دسميش تيا دو بعرض دسميش كان ذكيه. مم. بس. بس. بس. بس. شيء بس. بس. بس. بس. بس. بس. بس. بس. بس. بس. بس. بس. بس. بس. مستحبة إنسان لزيجة يقول سلح إيشان بيه سلح رشانوي روشان بيه غيري وان حديثي الشيس وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوفأ من لحوم الغنم يعني أتوفأ يعني أوايا في السياة هذه هي في أغنبي صلى أمان درزيجيب إبن مر قال ان شئت قال ان شئت يعني أجل عزك okay. بكيف يخذ يعني لعلماء كان اللوي قال انا اتوضا أنا من لحوم الإبلي قال نعم هذه لحشتي طبعا بداية طبعا آه... آه... آه... آه... لو حديثي بدايه في غنبر صلى الله عليه وسلم حديثك ماني آه... آه... ك آه... دريت دلعتن... ان آه... مما مسه النار عليه بس ديج جل ولا وي اغريكتي هاشتاج اغري بيكت قالوا ان الصايد اخيو تبي تجيب شيوه ايش ندير اخوي جيت تبي بشيوه اوك اوك اجي بكره يعني دواي آه... ساربيتو باو اويز ديش جي بشي اي زعما بيديش ديش جي بشي ها همو يوي او بي جات طبعا واصل قرص والله او بزما خوش قرص زو قرص انا يماندي دقه تقول هذه روايه تديش دي لويدي ذا القلب دقال حضناك ديبان نشيكم تديش دكه ووزنا بويا نابوري ا لعاله جيت تنغاربو يا لا انا خاردن باشانش ديوني لعرجت هذه برا تتبجونا بيغمبل صلى الله عليه وسلم لا نجي باني نوران عصر مغرب ايشا هربينجي داك دز نجي كر ديا امام عمر تعذبي قال يا رسول الله اي بيغمبل يا يعني قض لو اتك يعني يتعجب بيغمبل صلى الله عليه وسلم جا بي دعوه عمدا فعلته يا عمر بان قصدك لو يجنن خلق بزاني خلق بزاني اشتكت فيها قال له كانش لابو ل... مري انشئ تقبر على لابو قال نعم دابا رمي على ما غادي الا عشتره سيره وقاو بزن نعم. مار بيت مار بيت. أم بيت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 وإذا ادبرت ادبرت على صورة الشيطان باسه او يك او لا يا فد كبرور ودي كواردكو شيطان منيا تمام متقيه بو يا غير متقيه بو افد يعني الشيطان هو على برسايتو ايليبي افدك غنا عينيه ثواني نيا صعب زك ملتزيمه بو غير ملتزيمه بو لا سطور دي سي او لا سطور شيطاني لوي غازين تو واصل اي 23 هانت لو كان درين لوي شويهني اذا حتى 2023 نويكي دابا الشيطان الشياطين هنا الشيطان بس نوجيش آه. أميش أميش أميش أميش أميش يعني وقت يعني وقت أي من كان إلا بها ونبي تشك يجب الوضوء فيه. آه. ولفظة ومعنى والتفريق بين اجزائها ليس له دليل ولا تعليم. آه، الحديث. الغنم بفتح الغين المعجمة غين هذه المعجمة يعني ديانة مهمة لنية والنون القطيع من المعد والضأن كذلك الغنم يعني, يعني كوما لك تمر بي تبصن بي همو غنمه كذلك غنم شمول مر بزني دكاتم اسم جنس اسم جنسه مؤن... مؤنثة لا واحدة لها وكو نساء نساء يشينية من لفظية للفظي لفظي خوينيتي. جمعه غنم. سميت بذلك لأنه ليس له آلة دفاع، فكانت غنيمة لكل طالب. لما أنا ماي اشتسمي بالدفاع لخوي كاتن. له وش هو يبغى بيد غنيمة. قالوا لهم كسر دعوة كاتن. كل بيبي أوذي. بي. كمان العلم لأوروبا. اي مسلمون حتى الدراسه شالته ويك بسم الله الله اكبر باصه كان دي كجو دبي كجو حتى اي مسلمانه جويه سامله ما كش دينم او مره جيناه لو ما بيني لا ببعاد المركز لي لي انا اوستي منيا او كتبه شيء تلون تفضل جي مره شيء بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر باصه فيك قول رك أولا راس باردي هنا يكذب بنجي بسم الله الله عينه كأنه ديني أنا يعني هو يبقيني راض بخوي أو ما أدري ما دي نفر نك يقول فا بيجي لي يخون لو بس ذكى ششنا وكي بس برا كيردي له وعبادة نية إيوان أتوقبتين بي. طبعا بيحبرش صلى الله عليه وسلم دائما كشتواني كرديا ما من نبي إلا وقد وقدرة الغنم وكنت ارى الغنم لقراريط كأبي خبر زاد أم شواني كديا و كشواني كديا معناه يجي مره نقيسي لسه مر أولها اولا بين تقيه و لبواه قيادة ليس هو شواني مرديكين للمستقبل خلك هذا الابل دوت ده الإبل بكسر الهمزة وكسر الباء الموحدة الجمال والنوق لا واحد العام لفظي هم وحشترتان سستون داليه بس مؤنث جمعه ابال اتوضا من لحوم الغنم بتقدير الهمزة الابتداء يعني من لحوم الغنم قصدي قواه اتوضا من لحوم الغنم, الغنم أي لاجل أكلها لا مو سؤال نعم تقدم شرحها في حديث رقم ما يؤخذ من الحديث يك إباعة الوضوء بعد أكل العوم الغنم ولا يجب أو لأن لحمه غير ناقض للبُوَّم جوستاكيلا ثانيا إن أكل العوم الإبلي ينقض الوضوء خواردني <تصفيق> <تصفيق> قشته عشتر ده زنيز ده الشيني ويوجب عند فعل الصلاة ونعومها مما يجتره لو الطهارة اللبن ويجو أويك والطهاري بييجت يانطاف أو قشط خوارديه ده إلا توجب شيء معه ثالثا المشهور من مذهب الإمام من مذهب الإمام يا أحمد أن الناقضة من الزائل إبل هو الهبر فقط لأن غصه اللحم بالهبر دون بقية الزائية فهم يرون أن الخلب والكبد والكرشة والسنام ونحو ذلك من الزايا لا تناوله الناس هو طبعا إمام أحمد رحمة الله عليه هذا دري هذي عشان تو يقلب أرتكاني بين الهبر وبرم نازل معناهش يا خلاص يقلب أرتكاني عشان ليه إلا أو بخوي هبر بخوي لازم يش تشتين أولى أحمد بلاملايم ما كان يدر نار زي أوشبوه. لولا هذا التخسيس كلها غوشتة بخبر. نجا وكان يدر لما دلو فازرقه أو فاضرشه أنا يدريش. تيجي كان ويدرس الدنيا أو بجلي إبن يحمر هذا قصدي. <سؤال> <صر> قال في المغني والوجر الثاني ينقض لأنه من جملة الجزر وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته لأنه أكثر ما فيه. لأن نقي الهموتي يعني وكذلك لما عرم الله تعالى لعمل خنزير كان تحديما لجملته تحديما لبهموتي بس وقال في المبدأ الوجه الثاني ينقض في إطلاق اللحم لفظ اللحمية تناوله اللحم يعني لحم تغط قال عبد الرحمن السعدي شيخ عبد الرحمن السعدي أن جميع أجزاء الإبلي الكرش والقلب داخل في حكمها ولفضها ومعناه والتفيق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل فتصلوا أهموا بي ولا يدخل في ذلك الحليب واللبن والدن لأنه ليس لحمة ولا أشمل مسمى بلا ما قيك شيري خوار باشا شيري خوار ايان اوين متعلقات ايان داخل داخلي قوشتك انيا بس گوشتكاي بس گوشت حشتي دزي دشم يعني گوشتكاي يعني لا شيلي اشتري كرييام ماس ماس دار پنير متعلقات هوي هي تشمولي لا قالبه دوي للحمكيني يا حتى تسوي تشيرونه بش حتى تسوي خشب وماشي ترى لا يوجد في الشريعه الاسلاميه حيوان تبعه الأحكام في أجزائه. هيس لش نعيتني هيس حيوانك ما نية وزر مهما نقطة أجاز عليني. لين لش نعيتني هيس حيوانك ما نية. بس هالشي أخر مين يصير فيه شيء هالشي يصيرين علي. لكونه هالخمر والله فلان حيوان نيو ولا يدخله نيو ولا يحرام. أصلي هو أصلين ليه ليس حيوان شيء. بعضه حلال بعضه. و بعضه حرام. ك وإنما الحيوان إما حرام كله. كل خنزير وإما حلال كله كبيمة الأغنام. طبعا الأغنام ما هو إذا مر بزن إلى آخره. وهذا التبرير يوجد في شريعة اليهود أو بعض أجزاء الأزلقيه يا. هم الذين حرم الله عليهم من الحيوان الطاهر الحلال فأباح لهم البقر والغنم وحرم عليهم بعض الشحوم هنا كرات اللوان أو بشك حرام ليل لمنية. لثوان اما في أما هذه المله السمحه سمحه لنا فإن فان الله لم يعنثها ولم يشدد عليها لسنت النكره فالحيوان اما خبيث كله فكله حرام واما طيب فكله حلال بذن الا اطلب وجوب الوضوء من لحم الابل نعمل ابليه عادي او مي ملكا ويسيا لو جوج طب ما تشيب زاني شارني اما همو دار الحك مت بتينا حكمت بابا اقح حكمت باسكا ابو انا باسك با تاخذ والوا اماي دار علت لو علت زاني دو حديثان صحيحان هما جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازم وكلاهما في ولكن العلماء تلمسوا معرفه السر والحكمه فكان اقرب ما وصلوا اليه هو باشتي الابل فيها قوه شيطانيه وورد الشيطان إلى، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر إشارتك ليه، بقوله إنها من الجن آه. رواه أحمد فأكلها يورث قوى شيطانية تزول بالوضوء ورد الشيطان إلى ذلك سي الله وي وي ويؤيد, ويؤيد ذلك أن الرعات الإبل عندهم كبر وذهبوا وتلفوا له أوانه حشتري بخيل شواني حشترينا روح جو لنا واكتسبوا هذه الطباع من طول بقائهم عندها زر ما نوى النكني وش معاشاتهم لا أو معاشروه النكريدي تشتكل بربن بخلاف أصحاب الغنم لمرسي فعليه المستكين والهدوء والين القلب وعن المنيانا ولعل هذا هو السر في أنه ما من نبي إلا غدر على الغلام أولا السر أولا السر فيها أولا ميتح لإلهاك حتى عندك لعلماء لراثق وتبني الجن بلان معناه أن يأوى إلا تسير قال ماذا؟ إلا تقام معقولة ماذا معقولة للا تسير ندرين وندرين ويخلاص ويوق قوله إن شئت يفيد عدم وجوب الوضوء يعني واجبني طالما له مستحبي اه ا يوم شو باشتا حتى قول لي ليش تخوي شو شو نشوشته با هيكت وجوب الوضوء من من أكل لحم الغنم لدينا حديثان أحدهما حديث الباري اتوضا من لحم الغنم ا اتوضا من لحم الغنمي قال إن شئت حديث دوام ما معناه يشتوى أبي جواب النبي صلى قال توضأ مما مست النار ملايه ملا منسوخة شو مطلقة أه؟ أت... آه من الغنم قال إن شئت عن بيشتر عمو تبغى بل أو أبو يعني هي كم الشوم اللي باب دون بكله بالا نعم نحمل <تصفيق> بس بص... ففي هذين الحديثين عموم وخصوص او ما كان من لنا كانوا عموم وخصوص اما عموم وخصوص من ناس قلنا بيجوا مثلاً له فالأول عام في المطبخ من لحم الإبل من لحم الغنم يا كم يا عامه لبوسه لو جوش كوالين لاه لجوش مر والثاني عام في شيء مطبوخ كورتا إيه كم الأوايا بس لبوه أوايا لبو جوش ديم مريح مارو بزن حزشتك طبق يعني هوي هوي دكش مولد هذا انا طبعا يدوم نسخ بيت ولا ومو دار له هذا الوذر ما والفاصل بذلك ما رواه ابو داود والنسائي عن جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء بما مسه الناس يعني تسوه منسوخ فاصل كان اخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء ترك الوضوء مما مست النار هذا مما مست النار كواتا مما مست النار يعني باسي بوينك أقول الشيخ ليه لا أوي أعجل قرسبي وما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف الشات وصلى ولم يتوضا فيكون يكون حديث الباري من نواص حديث الوضوء بما وسنتعديته كمنسوخة ثامنا البان الإبي فيها روايتان او دار على الشير خش دون روايته إلا إذا نعمت في نقد الوضوء كواد الشيني والرواية راجعة في المذهب أن البان لا تلقط يعني أو الرواية راجعة إلى مذهب الإمام أحمد كهذا الشير وهو الصحيح اول فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العلينين بالوضوء من الالبان الابل الله امر بس ما وقد امرهم بشربها فلوجدك البيان عن وقت الحادث لا يجوز قاعدك معنى لا يجوز تأخير البيان عن وقت العاشة قاعدة لا يصل لها أجل روبها ببيغمبر التأخيري لم يذكر لا يوجد أما قياسها على اللحم بجامع التغذي بها كاللحم هذه قياسي من السر قوشتي لو هذه مغذيه وكل لحم وقوش فإن هذه العلا لم ينص عليها وانما ظن ظن بعض العلماء ايضا عندك علماء كان جوجان والله اخو شيش مقاضيه ما عدم مقاضيه اذا غوارش دنا لو الشيري ناري بالله اللهم زدنا منهم يعني كانوا مقابل خاردن مو شي غارنش دنا دا الا قياسا عندك علماء كان ظن يعني اذا قياسا ناكدين ظنيان بان اما انا لي قلت من لان ديج دي هذا اجتي هذا كثر غيروا او اه اه خلاف العلماء ذهب لامه الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي واتباعهم الى عدم نخب الوضوء من من اكل من اكل اللحم الجزور يعني يقول ايش تحشر ليك ايمان ابو حنيفه مالك شافعي وانا يتابعونه هم ياندرين داز نيوز ناشي لك واردني قولوشي عشتري ها إيه. قال النووي احتج أصحابنا بأنباء ضئيبة في مقابل يابين الحديثين وكأن الحديثين لم يصح عند الإمام الشافعي ولذا قال إن صح الحديث في لحوم الإبلي قلت به واسا داري حديث لكي صحيبه أقل صحيح به أقبل بنقب الوضوء صحيح وقال النووي بموضع اخر لعلهم لم يسمعوا نصوصه او لم يعرفوا الا يعني نسجانا بين قيشتي يعني الا تكيان نزانيا، وذا بما محمد واتباعه الى نقض الوضوء من, من من اكل لحم الابل وهو قول اسحاق بن راهوي كشيخ البخاري قال الخطابي ذا الى هذا عامة أصحاب الحديث زوربي أصحاب فرمودة وقال ابن خزيمة لم نرى خلافا بين علماء الحديث حس خلافك ما ندي التول بين علماء حديث كواء أوبتن وأشعر البيقي إلى ترجيعي واختياري ودد بأنه وقال الشافعي إن صح الحديث في لعوم الإبل قلت بي أقرحل لستقرار جميل شبيد يعني لك لا صح صحنيا قال البيقي قد صح في حديثه، وقال النووي في المجموع القول القديم إنه ينقض قول القديم دشيني وهو الأقوى من حيث الدليل وهو الذي اعتقد رجحانه قول القديم دلي ينقض دشيني القول الجديد لا ينقض لماذا ويه؟ قول القديم حدثك أي بيه صحيح لقول جديد بيه، حدثك أي اللي جاء لا يعمل به، والدليل النقضي هذان الحديثان الصحيحان أو ضرب ذا الصحيح أحدهما حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئله أنا توضأ من لحم الإبلي؟ لا جال غرين ولا جوش قال نعم قال أنا توضأ من لعوم الغنمي قال لا رواه أحمد ومسلم أبو جاود ابن ماجا تعال حديث كاش إمام مسلم تخليزي ناكلية بس. طيب الثاني حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لعوم الغنمي قال إن شئت قال أنا توضأ من لعوم الإبلي قال نعم أخرجه مسلم وحجيك أصبقه من واختار البيهقي هذا القول والنووي والشيخ الدين وابن القيم والشتوكاني وعلماء الدعوة السلفية النجدية ورجال الحديث الذين يقدمون الآثار على الآراء يعني يوجب لا يوجب فائدة أصحاب القياس الفاسد أو فاسد يعني قالوا إن الوضوء من لعوم الإبلي على خلاف القياس دالين دس ديور لخلاف قياس له لأن لحم واللحم لا يتوضأ به أما صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم برامب يخبر صلى الله عليه وسلم ففرق بين لحم الإبل ولحم الغنمي ونحوها فرق بين يوغوشتي ويوغوشتي كذيك كما فرق بينهما في لها مجزيدي شرق يا يك المعاطن حيث وجانز الصلاة في معاطن الغنم ومنع الصلاة في معاطن الإبل شويني قشبلي عشتري ماري، ده نجدي أيف كان درسته، بلام شويني عشتري كان نجدي ما ها كأنه تعب إخوانا، مرة كان عشتري لو لا مطابقة، مطابقة لجاليات. دوام أصحاب الإبل أصحاب فخر وخيلاء لا دعيم واصحاب الغنم ذو سكينه وهدوء هدويا في فيوديا ذلك أن الإبل فيها قوه شيطانيه وشيطان والغذاء له تاثير على المتغذى ولذا حرم أكل كل ديناب من السباع له مشتك حرام او كلبيها كلبه وكل ذي مخلب من الطير يعني أوتا إليه كوان مخلَب هيئة أو, هي أو, أو هي لأنها جالحة بدين ذلك فالاغتذاء اغتذاء باللحومها يجعل في خلق الإنسان من العدوان ما يضر بدينه وإلى ذلك ضرب إلى ذلك إنسان فنهي عن ذلك والثورة الشيطانية فإننا يطفئوها لنا أو شور الشيطاني أو كذلك دايدا مركي انتواه فكأن الوضوء من لحومها وجو والدسنيوش لجوشته كان على وفق القياس الصحيح فسر قياستي الصحيحه اللهم بحمدك الله لا إلا أن نستخبرك